يوم القيامة إنك لا تخلف المعاد واغفر لي ذنوبي كلها الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسوله حي على الصلاه حي على قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله, أكبر, الله أكبر, لا Allah Akbar Bismillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahman Arrahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضلين آمين لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا مَا في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء مقدير آمن الرسول بما أنزل إليه نبي الله وملائكته وكتبه لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير الله Seni Allahu linan hamida Rabbana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 ربنا ولك الحمد الله الله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 يا الله لمن حمد ربنا I love you. One man! One down. I don't know. شيطان <تصفيق> يروجيه ووهبنا له اسحاق ويعقوب نبي يه داود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون